فقد الغيرة ما عنده غيرة أبدا وحيوان أيضا معروف بالخبز وأكل العذرة وفيها أيضا في لحمه أشياء من المكروبات الضارة التي قيل إن, إن النار لا تؤثر في قتلها ومن ثم جاء الشرع بتحريمه الحمد لله الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل أن نجاسته تغسل سبع مرات ما جاء عن رسول ولكن قال العلماء إنه يلحق بالكلب إلحاقا أولويا لانه اخبث من الكلب لانه اخبث من الكلب هذا هو الذي جعل الفقهاء رحمهم الله يلحقون الخنزيرة بالكلب قالوا لانه اخبث منه فكان اولى بالحكم منه ولكن هذا القياس فيما ارى قياس ضعيف لان الخنزيره موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر في القرآن ليس شيئا خفيا على الناس في ذلك الوقت فلماذا لم ينحقه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب ولهذا الصحيح أن نجاسة الخنزيد كنجاسة غيره نجا... نجاسة الخنز... أن نجاسة الخنزيد كنجاسة غيره <تصفيق> يعني توسل كما توسل بقية النجاسات لا يشترط سبع ولا تراب على القول الراجح وقال المؤلف ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه جزئ عن التراب إشنان والإشنان معروف عند ياسر قوله نحو هو اللي فيها الصابون لكن إشنان ما هو بوع الصابون شجر شجر يدق ويكون حبيبات زي حب السكر أو, أو أصرر توثل به السياق سابقا لأن الصابون كان قليلا الإشنان هو خشن كخشونة التراب ومنظف ومزين لا شك فمن ثم قال المؤلف إنه يجزي عن التراب يجزي عن التراب ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود والصدر موجود في عدد رسول عليه الصلاة والسلام ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما بل قال التراب التراب فإن في إلحاق الإشنان والصابون والسجر وما أشبه في إلحاقها بالتراب نظر ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يجزء عن التراب شيء أولا لأن الشرع نص عليه والواجب اتباع النص ثانيا لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ريق الكلب وهذا ممكن يكون ثالثا أن التراب أحد الطهورين تراب أحد الطهورين كيف أحد الطهورين ها؟ نعم لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدل فربما أن للشارع ملاحظة حيث اختارت تراب على غيره لكونه أحد الطهورين وأنه طهور جعلت لأرض مسجدا وطهورا لكن جعلت لأشنان طهورا لا ما جاء في الحديث جعلت لأرض مسجدا وطهورا ولذلك الصحيح أن الإشنان لا يجزئ عن التراب نعم لو فرض أنه لم يوجد تراب وهذا فرض بعيد لكن لو فرض فإن استعمال الإشنان أو الصبون خير من عدمه لأنه مزيل بلا شك ومنظف لكن كونه نجزم بأنه مجزون على التراب ما نستشار عليه لا. طيب ظاهر كلام المؤلف أن أن الكلب إذا صاد صيدا وأمسك الصيد بفمه وجاء به إلينا فلا بد أن نغسل اللحمة سبعا تحجاه بالترى أو بالإشنان أو الصبون نعم أليس هكذا بلى وهو أيضا المعروف من المذهب أنه يجب غسل ما أصابه ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات إحداها بالتراب أو الإشنا ونحوه أعرفتم مشكل لو غسناه بالتراب ولحم معناه ما تل أنظف ها؟ يمكن ما يروح أي نعم ولهذا قال الشيخ الاسلام من تنمية رحمه الله إن هذا مما عف الشارع عنه إن هذا مما عف الشارع عنه وإن شئنا أن نكون ظاهرية قلنا أن الرسول يقول إذا ولغ ما قال إذا عظ نعم إذا ولغ فقد يكون الكلب يخرج من معيدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العظ المهم أنه لا شك كأن الإنسان يرى مسألة رأي عين أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الكلب بالصيد إليهم فإنهم لا يغسلونه بسبع لا يغسلونه بسبع مرات حداب التراب كأن تشاهد ذلك رائعين وعلى هذا فإنه يكون معفوا عنه يكون معفوا عنه وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا انتبه لهذه الفائدة ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا أرأيت الميتة نجسة وحرام وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها ولم يتضرر منها أكلها ولم يتضرر انظر للحمار قبل أن يحرم وهو طيب يؤكل ولما حرم صار خبيثا نجسا صار خبيثا نجسا فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المشرع فإذا كان هذا محلل لنا شرعا ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فمو الكلب ولا عهدناه من فعل الصحاب رضي الله عنهم وأصل هذه المسألة المبنية على إيش على التيسير لا غصي بالنسبة لصيد الكلب يبني على التيسير وإلا لجاز إن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيلوا بأنفسهم لا بكلاب معلمة فإنه لما فإن التيسير يشمل حتى هذه الصورة ألا يجب غسل ما أصابه فهم الكلب وأن يكون مما عفى الله عنه وإذا كان مما عفى الله عنه فما عفي عنه شرعا زال ظروه قدرا طيب. طاهر و وفي نجاسته غيرهما سبع دلاء تراب يعني ويجزئ في نجاسته غيرهما سبع دلاء تراب سبع دلاء تراب تجب لا لا من سبع غسلات تغسل اولا ثم تعصر ثم تعصر ثم تعصر هكذا حتى يتم السبع وإن احتاج إلى دلك فلابد من الدلك عرفتم طيب لو قال قائل إذا زالت النجاسة بأول مرة إذا زالت النجاسة بأول مرة أيض هر لك المؤلف لا لو زالت بالثانية ما يطهر بالثالث ماطر بالرابع ماطر بالخامس ماطر بالسادس ماطر لابد من سبع حتى لو زالت بأول مرة وفق المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فيه فإنه لابد من, من سبع طيب نحن قلنا فيما سبق ان النجاسة عين مستقدر الشرعا وأن هذه العين متى زالت في مزيل زال حكمها هذا الصحيح وهو الذي ينبني على القواعد العامة فإذا زالت في أول غسلة إذا زالت في أول غسلة فما هو الدليل على السبع قالوا الدليل على السبع حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا أمرنا بغسل الأنجاز السباب والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا قال الصحابي أمرنا توجه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من باب المرفوع حكما وهذا نص صريح ومن بغسل الأنجاز هذا دليل القول الثاني في المسألة انه لا بد من الغسل ثلاثا لا بد من غسل ثلاثا واستدل في النبي عليه الصلاه والسلام كان يكرر الاشياء دائما ثلاثا حتى الوضوء عليه ثلاث والقول الثالث يكفي غسله واحده تذهب بها النجاسه يعني يطهر بها المحل واستدل له هؤلاء بآثر ونظر بآثر ونظر أما الآثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له دم الحيض يصيب الثوب وش قال قال تحته ثم تقلصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه وهل ذكر عددا لا الحديث ما في ذكب عددا ليس فيه ذكر العدد والمقام مقام بيان لأنه جواب السؤال وجواب السؤال لا بد أن يكون إيش بينا واضحا لا بد أن يكون بينا واضحا فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لما كان الدم يكون جافا قال تحت أولا تحته ما قال تأصله مع أنه من الممكن يغسل ومع التكرار للغسل يزول ولو كان جافا لكن بدأ, يعني بدأ بالأسهل فلو كان العدد معتبرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد هناك أيضا دليل النظري وهي أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها وهذا دليل عقلي واضح جدا وعلى هذا فلا يعتبر للنجاسات عدد ما عدد الكلب الذي نص عليه والكلب يمتاز عن غيره بأنه لا بد من سبع ولا بد من من تراب الغير ما في التراب خير دقينا في الجواب عن ما ذكر عن ابن عمر فالجواب عنه من وجهي الوجه الأول أنه لا أصل له لا أصل له فهو حديث لم يصح والوجه الثاني وعلى تقدير صحته فقد روى الإمام أحمد حديثا وإن كان فيه نظر لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل لأنجاس سبعا ثم سأل التخفيف اامر بعصاها مرة واحدة فيحمل حديث ابن عمر ان صح على انه كان قبل قبل النسخ كان قبل النسخ وعليه فيسقط الاستدلال به فيسقط الاستدلال به فالصحيح اذا ان غير الكلب والخنزير يكفي فيه في ان غير الكلب ايضا الخنزير مثل غير. مثل غيره أن غير الكلب يكفي فيه غصلة واحدة تطهر المحل إذا زالت النجاسة طيب فإن لم تزل بغصلة ها ثانية وثالثة لو يكون عشر مرات ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللتي يغصلن ابنته يغصلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو, خمسا أو, سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك, رأيتن ذلك مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك بل ويجب أن يوصل حتى تطهر النجاسة لو بلغ سبعين مرة نعم طيب بقينا بالنجاسة المخففه النجاسه ما في سؤال حتى لو اقصر النجاسه على تقرير صحتي فهو منسوخ هنا طيب النجاسه المخففه هذا ايضا يقال ان هذه تعبديه في الوضو وشبه التعبدي أما هذا النجاسة مستقبلة من تزال الطهرة ولهذا الوضو تكرره ثلاثة أولا كنت نظيف, نظيف جدا طيب بقينا النجاسة المخففة النجاسة المخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولهذا ذكر المؤلف بقوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه النرح وش معنى النرح النرح أن تصب الماء عليه صبا فقط بدون عصر ولا دلك دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وجيء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعى بماء فأتبعه إياه دعى بماء فأتبعه إياه ولم يأصر ولم, ولم يدمك ف... إذن نعود لمقسم النجاسة النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على غيرها فإن كانت على الأرض كفى فيها غسبة واحدة تذهب بعين النجاسة أيا كانت تلك النجاسة وإن كان على غير الأرض فالنجاسة ثلاثة أقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة المغلظة نجاسة الكلب والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام والمتوسطة ما عدا ذلك المتوسطة ما عدا ذلك استثن الأعلى والأدنى وما سواهما فمتوسط, ما سواهما فمتوسط هذا المتوسط المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من سبع غسلات تذهب بعين نجاسة والصحيح أنه لا يشرط به السبع بل متى زالت عين النجاسة في المحل نعم رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس ولا يطهر متنجس بشمس كلمة متنجس نكرة في سياق ها؟ في السياق النفي فتعن كل متنجس سواء كان عرضا او ثوبا او فراشا او جدارا او مركوبا او غذا ذلك متنجس اي متنجس فلا فانه لا يطهر بالشمس طيب علما من قوله متنجس ان النجس يطهر بالشمس هه النجس ماته بالشمس ولا بغيره لأن النجاسة العينية لا تطهر إذا المتنجس يعني ما أصابته النجاسة بشمس فالشمس لا تطهر لا, لا تطهر لأن, لأن الله عز وجل يقول فيما ذكر عن المطر وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ليطهركم به يجعل الماء هو آلة التضهير وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماءه وقال في الماء يفتر عليه الصائم فإنه طهور أي, آل أي, ما أي تحصل به الطهارة فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر له عز وجل شيء أن يظهر إلا الماء وعلى هذا فلا يطلع المتنجس بالشمس كيف ذلك بالشمس يعني هذا شيء متنجس باد للشمس باد للشمس مع طول الأيام زالت النجاسة ولم يبق لها أثر ولنفرض أنه بول البول إذا كان على الأرض يكون له أثر ولا لا تعرف حدوده من الأرض فهو بمرور الشمس عليه عدة أيام زال بالكلية حتى إنك لترى هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرا تراه اليوم غير متغير يقول مؤلف إنه لا يطفر بل لا بد من الماء لا بد من الماء وإن كان نجا سلسلها أثر الآن نعم نعم لابت لما سمعتم من الادله وهذا الذي ذكره مؤلف هو مشهور من مذهب الاحم وعليه الجمهور وله باب حنيفه رحمه الله الى انه الى ان الشمس تطهر وان نجاء عين إذا زالت باي موضع كان فانه تطهر فانما وعلى هذا فيطهر المتنجس بالشمس إذا زال أثر النجاس نهائيا والذي قاله هو الصواب والذي قاله أبو حنيفة هنا هو الصواب لأن النجاس كما أسلفنا من قبل عين خبيثة نجاستها بذاتها فإذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء إلى ويدل لهذا أنه لا يشترط لإزالة النجاسة نية فلو أن المطر نزل على الأرض طهرت ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسة طهرت الثوب واضح؟ ولو أنك توضأت وقد أصابت ذراعك نجاسة وتوضأت ثم بعد أن الفراث من الوضوء ذكرت نعم تزول النجاس أولا لا تزول إلا على المذهب لأنهم يشترطون لا لا مو يشترطون سبع غصلات والإنسان ما يتوضى بسبب المهم أننا نقول أن, أن قول أبي حنيفة هو الصواب هو الصواب لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول لا بد من فعله بل هو من باب اجتناب ايش المحظور حصل في سبب كان ثبت الحكم هي قلت يرد على ذلك ان حديث انس بن مالك ان اعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليه. وهذا يدل على أن الأرض تطهر بالماء فالجواب على ذلك أن امر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه الماء لاجل المبادرة في تطهيره لأن الشمس طبعا ما يتأتي على طول تطهره تحتاج إلى أيام لكن الماء يطهره في الحال فالفائدة هنا سرعة تطهير المكان والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج إلى المبادرة في تطهيره لأنه نصلى الناس بل إننا قدمنا سابقا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة على المسجد وعلى غيره حتى على ثوبه وعلى مصلح الخاص لأن هذا هو هج النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا من هذا القدر ولأن لا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة غير سكذلك طيب نقول الصحيح أنه يطلب الشمس والعلة واضحة فين قلت ما الجواب عما استدلوا به فهل جواب اننا قالوا ان طهور ان الماء مطهر وان الماء ايسر شيء يظهر به ولكن اثبات كونه طهورا لا يمنع ان يكون غيره غيره ايضا طاهرا لدينا قاعده وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين سواء كان دليلا أو غير دليل المهم أن انتفاء المؤثر المعين لا يلزم منه انتفاء المؤثر به إذ قد يكون المؤثر شيء آخر وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة قال ولا ريح <تصفيق> أيضا لا يطهر المتنجس بالريح وهذا أيضا هو المشهول من المذهب والعلة أو الدليل ما سبق والقول الثاني أنه يطهر بالريح لكن ليس مجرد يبسه تطيرا بل لا بد أن عليه زمن بحيث تزول عين النجاسة ولا إيش ولا دلك نعم ولا يطهر المتنجس بالدلك ولو كان الشيء سقيلا بحيث تذهب عين النجاسة تماما فإنه لا يطهر بالدلك ونحن نقول الموضع الذي تنجس منهما لا يطهره الدلك يعني الطيب نقول المؤلف يرى رحمه الله أن المتنجس لا يدخل بالدلك مطلقا أي سواء كان سقيلا تذهب عن نجاس بتلك أو غير سقيل يعني حرشا لا تذهب عن نجاس بدلك فلو تنجست مرآت تنجست مرآت تعرفون المرآة؟ طيب ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة دلك حتى زالت وهرة المرآة يعني واضحة جدا ما فيها أي دنس فعلى رأي المؤلف لا تطهر لا تطهر حتى لو ظهرت بادية ظاهرة من أنظر ما يكون فإنها لا تطهر والقول الثاني في المسألة أن الدلك ينقسم إلى قسمين إنا أن يكون دلك ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه أو دلك ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه فالأول الصحيح إنها أنه يطهر بالدلك مثل السقيد كالمرآة والسيف وما أشبه ذلك نعم البلاد قد يكون يتشرب النجاسة لكن هذا ما يشرب النجاسة المهم عبتهم قاعدة فالأمثل عندكم أنتم ما شاء الله أنتم أذر مننا بكثير من المسائل هذه طيب أما الثاني نوع الثاني فهو, دل فهو شيء يدلك لكن لا تزول نجاس بدلك لكونه حرشا فهذا نعم نقول لا يطل بالدلك لأنك مهما دلكته فإنه اجزاء من النجاسه تبقى في خلال ذلك الحرش فلا يطهر طيب والعلله هل ما سبق من ان هذا النجاسه عين مستخبثه متى زالت زال حكمها قال ولا استحاله الحرش معيك كتاب الآن إلمسه يمكننا... ما هو خشن هل بعض المجلدات يكون خشنة هذه ما أتب لا فيها على كل حال و... ها خشب لكن ما ودينا نأتي بشيء إن يتشرب عندك المبرد تارف المبرد الحديد ما هو أحرش ها طيب هذا هذا لابد من نواصل أينا. طيب يقول ولا استحالة استحال بمعنى تحول من حال إلى حال تحول من حال إلى حال يعني النجاسة لا تطهر بالاستحالة يعني بتحولها من حال إلى آخر لأن عين النجاسة باقية مثال ذلك روث حمال أو قدنا به وقد نابل صار صار رمادا, صار رمادًا. هل يطهر أم لا كلا لا يطهر لأن هذه هي عين النجاسة هي عين النجاسة فهي وقد مر, وقد مر علينا أن النجاسة أن العين... النجاسة العينية ما تطهر أبدا طيب الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر نجس إنما الكلام المؤلف نجس ليش لأنه مستحيل يعني هو متولد من هذه النجاسة فاستحال لخانا فخرج فلا يكون طاهرا فلو أن ثوبك تلون به أو مس ثوبك وهو رطب الثوب رطب فإنه لا بد من غصبه لا بد نعم طيب كلب سقط في مملحة تعرفون المملحة المملحة أرض الملح أرض الملح سقط في المملحة وصار ملح صار ملحا طبعا نموت لكن صار ملحا فعلا الآن لو تضع خشبة في الملح صار ملح حديد يصير ملح كل شيء يصير ملح هذا الكلب جئنا وإله كلب من ملح نجس نجس ونجاسة مغلرة أيضا نجس ونجاسة مغلرة مع ملح الآن ملح تذوق ويكون مالح نعم يقول ليش لأن النجاسة لا تطفر في, في استحالة معهنها تغيرت وانتقلت يستثنون من ذلك الخمر والعلقة تكون حيوانا طاهرا العلقة تكون حيوانا طاهرا وش العلقة العلقة في, في الرحم العلقة في الرحم دم هذا يتحول إلى مضغة ثم يتحول إلى عظام وعصاب وغيرة ويكون حيوانا طاهرا كالشاة مثلا هذه أثنين هذه تطهر بماذا؟ بالاستحالة هذه واحد طيب جستنا هذا واحد الثاني الخمرة قال غير الخمرة والخمرة اسم لكل مسكر اسم لكل مسكر هكذا فسره أفصح العرب وأعلمهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر كل مسكر خمر وإنك لتعجب من قول بعض الناس إن الخمر لابد أن يكون من أبيذ العنب وهو لو وجد هذا في القموس المحيط للفيروزبادي وهو فارسي قال الخمر المسكر وش يقول ها؟ يقول الخرص كله مسكر الخمر وأنه عليه الصلاة والسلام الذي هو أفسه العرب يقول لنا الكلام ونذهب نقول لا لا خمر إلا من كذا كل مسكر خمر من أي شيء فالخمر حرام بإجماع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا قال العلماء من أنكر تحريمها وهو من لا شلو ذلك كفر يستتاب فإن تاب وأقرب التحريم وإلا قتل حرفتم سواء كانت من العنب او من التمر او من الشعير او من البر او من اي شيء كان مما تصنع فهي حرام بالاجمع نجسة او لا على كلام المؤلف نجسة يعني قال لا تنجس باستحالة غير الخمرة غير الخمرة كذا طيب اذا أفادنا المؤلم رحمه الله بكلامه أن الخمر نجس وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأمة الأربعة والشيخ السلام من تنمية والخلاف فيه نادر تقول بطهارته قول نادر جدا لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس طي ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس و الرجس هو نجس لقوله تعالى الا اجد فيما احل الي محرما على طعامي الا يكن ميتا او دم مسفوحا او خنزير فانه رجس فالرجس النجس. والآية واضحة لفظ واضح وكله كلام الله فهذا دليل على أنها نجسة ولا مانع من أن تكون من قبل طيبة وتنقلد إلى نجسة بعلة الإسكار كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر ويخرج خبيثا نجسا لا مانا وإذا كان أصلها طيبا فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة مع أن العين واحدة ولا مختلفة واحدة لكن العلة هي الإسكار وقد وجدت فتكون نجسة عرفتم الدليل هذا هو الدليل والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء لا في المسألة الأولى ولا في الثانية المسألة الأولى وهي العلقة يخلق منها حيوان طاحر فقد استحالت إلى عين أخرى وطهرت نقول لا حاجة إلى ذلك لأن هذه العلقة كانت في معدنها في الرحم. وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها وإن كانت نجسا الشيء في معدنه ليس بنجس وإن كان لو خرج لكان نجسا الدليل بول الإنسان غائطه بطنه منتل منه سهولا عينا لكنه لا يستعذن إلا إذا, إذا امتص البدن كل ما فيه من المنافع طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسرر أمره طيب المهم أنه هو طاهر أم لا هو نجس إذا خرج لكن فيما عدنه في مكانه طاهر وشدني على طهارته الدليل أنك لو حملت رجلا في صلاتك حملت واحد في صلاتك تصح صلاتك أو لا تصح؟ تصح وش الدليل؟ أن غسل حامل أمامة في الزينب وهو يصلي ولو أتيت بعذرة في قارورة حملتها من أجل الفحص في المستشفى وصليت الفتر في هذه والقارورة في مخباتك وش حكم صلاتك؟ لا يخي قاطلة صلاتك باطلة لأنك حامل للنجاسة مع أنك لم تمس النجاسة ولم تباشرها في قرورة محكمة لا رائحة ولا أي شيء نقول هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة إذن هل هناك وجه للستثناء لأن نقول إلا العلقة تكون, تكون حيوانا طاهرا لا وجه لا ولهذا قال الشرسام لا وجه لهذا الاستثناء ما, ما الوجه ما ثانيا بالنسبة للقول ولا باستحالة غير الخمرة استحالة غير الخمرة أيضا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس نجسح حسية ما الدليل عدم الدليل عدم الدليل ما عندنا دليل على نجاسة وسنجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبا الدليل عدم الدليل فإن قلت أليس حراما فالجواب لا ولكن ليس كل حرام نجسا بل كل نجس حرام واضح طيب ثم نقول ان أبيت إلا أن نأتي لك بدليل يثبت ذلك غير الدليل العدمي فابشر به حلمت الخمر في عادة النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الناس فأراقوها في الأسواق أراقوها في الأسواق وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسات ولهذا لا يحرم الإنسان أن يبول في الأرض أو أن يصب فيها شيئا نجسا طيب فإن قيل أراقوها في الأرض لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام نقول إن كان علم فهو إقرار ويكون مرفوعا حكما ولا لا مرفوع حكما وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم والله عز وجل لا عباده على منكر وهذا له حكم الرفع ولا حقيقة الرفع ما فعل في عهده فله حكم الرفع له حكم الرفع طيب هل أمروا بغسلها غسل بعد ذلك لا ما أمروا لكن قد تقول إن الخمر كان في الأواني قبل التحرين ولم تثبت نجاسته قبل تحرينه نعم فما الجواب نعم الإراقة بعد التحليم الإراقة كانت بعد التحليم ثم نقول لما حردمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغصر الأوان منه مع أن حين طبخت أولا لم تحرم ومع هذا أمر بغصر الأوان منه في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل أن ترق قبل أن ترق ثم إن لم ترضى بذلك إن لم تقعنا بدليل لا يمكنك لا محيد لك عنه جاء رجل كما في صحيح المسلم براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوية ما هي قذبة كبيرة يعني بارعا جلدين من خروز بعض إلى بعض <تصفيق> فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أما علمت أنها حرمت فساره رجل صحابي آخر كلم هذا سراً يقوله بأه لأنه حرام بيعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما ساررته قال قلت بيعها قال إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه يعني ولا يجلس باء ففك الرجل فالراوية ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له يغسلها مع أن هذا قطعا بعد بعد التحريم بعد التحريم والظاهر أنه بعده بزمن وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث الذي قبله حديث أنس أنه أريق في الأسواق كلها أو كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجس, بنجس نجاسة حصية أما الآية الكريمة فنقول إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة نجاسة الحسية لوجهين الوجه الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه حسية أو المعنوية معنوية قط لا أحد يقول الحسية ثانيا أن ذيس هنا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان فهو إذن رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسا وعليه فإن الأصل بالإضافة إلى ما ذكرنا الأصل الضهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولا دليل فإن قلت كيف نخالف الجمهور قلنا الحمد لله لا دلالة بقول الجمهور وإنما الدلالة الكتاب والسنة والإجماء إذا قوله تعالى وَسَقَاهَمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا أهل الجنة نعم فأما الأول الجواب عن الأول أن أسواق المدينة واسعة فإنه لا فرق بين الطريق الواسع والضيق كما جاء في الحديث التقل لاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم في طريق الناس سواء كان واسعا أو ضيقا فبطل هذا الاحتمال على أنه قد يعارض بأن, بأن أسواق المدينة ليست كلها واسعة بل قال العلماء رحمهم الله ان اوسع ما تكون في الطرق من الطرقات ان تكون سبعه اذرع يعني اذا قالوا اذا تنازع الناس عند تخطيط الأرض كيف نجعل الطريق قالوا تجعل سبعه اذرع طبعا ذاك الايام ما عندكم الا الابل و الحمير والخيل وما شابه ذلك اما الان لا نجعلها كم 70 لا مو 70 يمكن نجعلها 20 ذراع وما شابه ذلك اي نعم وأما قوله تعالى في أهل الجنة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شِرَابًا طَهُورًا فإننا لا, لا, لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة لأننا نتكلم عن, عن أمر الدنيا ثم لأن هناك لا يوجد مثل وضوء أو شيء نجس كل ما في الجنة فهو طهور ثم نفس الطهور بالطهور المعنوي الذي قال الله فيه لا فيها غول ولا هم عنها وينزفون وهذا متعين لأن لدينا سنة سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إيجابية وسنة عدمية بعدم النجاسة هنا نعم وطرحات الكلب مستثنات لمجهة العدد والتراب وأن الماء ينجز سواء تغير أم لم ولهذا جاء في الأوية المسلم فليلق ثم يصل نعم. يقول المؤلف رحمه الله أود نعم ولا استحالة غير الخمر فإن خللت هذا موت الدرس نعم فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يظهر قول إن شرطية وخللت فعل الشرط وتنجس ما طوف على فعل الشرط ولم يظهر جواب الشر إن خلت الضمير عود على الخمرة إن خللت فإنها لا تطو دنيل ذلك أن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا يعني تحول إلى خل قال لا وهذا يجل على أنه لا يجوز تخليلها فإذا لم يجد تخليلها ثم خللت فإنها لا تطفل لأن هذا أمر ليس عليه أمر, أمر الله ورسوله فيكون إيش باطلا مردودا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكيفية ذلك الخمر إذا, إذا صار خمرا يكون له زبد يغلي كأن تحته نار لكنه بقوة وصرعة ولكنه ينش ويرتفع فالتخليل أن يصب عليه شيء مادة إما خل أو غيره فيتخلل فيخفض وتزول نشوته هذا هو التخليل فهل يجوز أولا وإذا قلنا بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلل فهل تطهر أم لا صريح كلام المعلق أنها لا تطهر أنها لا تطهر و... ولا يجوز أيضا أن تخلل لا يجوز أن تخلل ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرة خلال أو غيدة لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز لأن الخلال كل ماله بالنبيذ فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن الخمر متى تخمرت أريقت فلا يجوز أن تتخذ للتخليل لكن إن خللت فصريح كلام المؤلف أنها لا تطهر ولو زالت حدتها المسكرة لأنها إذا خللت زال إسكاره وقال بعض أهل العلم إنها إذا خللت فالفعل حرام ولكن تطهر بذلك لأن العلة في النجاسة إيش الإسكار والإسكار الآن قد زال فتكون حلالا وقال بعض العلماء إن خلّ من يحل له تخليلها كأهل الكتاب اللي هو دون نصارى وصارت طاهرة وإن خلّ من لا يحل له تخليلها فهي حرام ونجسة وكأن هذا القول أقرب من القول الثاني فهنا ثلاثة أقوال القول الأول أنه هو التخليل حرام من المسلم التخليل من المسلم حرام للحليث الصحيح لكن إذا خل لها فهل تطهر أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تطهر لأن, لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره بخلاف ما إذا تخللت بنفسها حكمها ما حكمها؟ تطهر وتحل أو لا تحل؟ تحل بخلاف ما إذا خللت لأن هذا التخليل حرام وما ترتب على الحرام فإنه ليس بمباح القول الثاني أنها إذا خللت وزال الإسكار حلت مع تحريم إيش مع تحريم الفعل لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والقول الثالث إن خل لها من تحل له حلت وإن خل لها من لا تحل له لم تحل ولا تطهر وهذا القول هو أقرب الأقوال وعليه فيكون الخل الآتي من الليهود والنصارى يكون طاهرا حلالا لأنهم هم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون أنه حلال ولهذا هم لا يمنعون من شرب الخمر هم لا يمنعون من شرب الخمر طيب يقول إن خللت أو تنجس دهن مائع دهن ولا دهن وشجرة تخرج من طول سنة تنبت بالدهن إذن دهن تخلل أو تنجس دهن مائع لم يظهر الدهن كما نعرف كارتن يكون ماءعا وتراتنكون جامدا اذا كان جامدا وتنجس فانها تزال النجاسه وما الله وما حولها تزال وما حولها واضح لان ما عداها لم يتنجس فلو فرض ان لدينا ودكا تعرفون الودك جامدا ودك جامدا سقطت عليه نقطة بول فالطريق إلى ذلك أن نأخذ أن أولا نأخذ هذه النقطه بمنديل أو شبهها نعم حتى لا تتسر بمن وسار ثم نقور مكانها نقور مكانها الذي سقطت عليه ويكون الباقي طاهرا طاهرا محلالا أما إذا كان مائعا إذا كان مائعا فيقول مؤلف إنه لا يطهر لا يطهر سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة وسواء كان الدهن قليلا أو كثيرا عرفتم فما هو المائع المائع قيل هو الذي إذا فتحت فمه جرى وش فمائشي فما, فما القربع التي فيها الدهن أو إذا كانت في القربع الآن إذا فكيت إن تسرب فهذا مائع وإن لم يتسرب فهذا جامد وقيل إن المائع هو الذي لا يمنع السريان النجاسة لا يمنع سريان نجاسة فإنه لا يدخل سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كانت النجاسة يسيرة أو كثيرة وسواء غيرتهم أم لم تغيرهم هذه الثلاثة العمومات سواء كانت قليلا أو كثيرة سواء كانت النجاسة قليلا أو كثيرة سواء غيرت أم لم تغيره؟ إذا تنجس دهن ماء ما عاد يدخل أبداً انتبه في مثلاً إنسان عنده تنك من الدهن تنك أو أو دبة تعرفون الدبة؟ دبة الدهن وش كبرى؟ لا لا لا لا الظاهر لكم ما تعرفون الدبة كبيرة يعني فتحة فمها كفتحة المنارة نعم يعني هي طولها يمكن مترين مترين مدورة وعرضة يمكن متر متر متر بالتدوير يعني يطرب فيها رجل ورجلان وثلاثة تحملهم هذه الدبة مملوئة من الدهم سقط فيها شعرة فأرة وهي مائعة ماذا يكون حالها نعم هل كان معلف تنجس وكل الدين هذا يروح نعم ولكن هذا القول رعيف والصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم كلوا سمنكم وأيضا الدهن هل تسري فيه النجاسة ها؟ لا تسري لا لا سواء مائع ولا جامد نعم كما, كما تشاهدون يعني الماء تنفذ به الأشياء لكن الدهن حتى وإن كان مائعا ما تنفذ به الأشياء ولهذا الحديث جاء مطلقا أما, أما التفصيل فيقول الشيخ رسام أنه ليس بصحيح إن كان جامدا فألقوها س... وما حوله وإن كان مائعا فلا تقربوه يقول هذا رعيف والصواب ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وبناء على ذلك نقول إذا تنجس الهد المائع يعني وقع في نجاسة فإنها تلقى وما حولها والباقي طاحب فإن قدر أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن طليب وأثرت فيه فهل يمكن تطيره؟ نعم، يقول بعض الناس ما, ما يمكن تطيره لأنه ما تنفذ فيه الأشياء فالماء لو تجيب ما تصب عليه يدخل فيه ولا ما يدخل هل ما ما يدخل في الدهن؟ ها؟ يبقى مأزول ما أدخل فيه ما أدخل فيه فعلى هذا لا يمكن تطهيره لكن قال بعض العلماء يمكن تطهيره بأن يغلى بماء يغلى بماء حتى تزول رائحته وطعمه فأحدد النجاسة وطعمه بعد إزالة عين النجاسة بعد إزالة عين النجاسة وهذا القول ينبني بناءً ظاهراً على ما سبق أن صححناه وهو أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكومة نعم لكن المؤلف ما شعل المشهور من المذهب لا لا يفرق لا فرق بينهم قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله إذا خفي موضع النجاسة لا يخلو إما أن يكون في أماكن واسعة وإما أن يكون في أماكن ضيقة يعني أن يكون موضع النجاس ضيقا أو واسع إن كان واسعا فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته عرفتم ليش لأنه غصل هذا المكان الواسع كله في صعوبة فيتحرى أي مكان فيه النجاسة ويعصلها أما إذا كان في مكان ضيق فيجب أن يغصلها حتى يجزم بزوالها مثال ذلك إذا كانت إذا أصابت النجاسة أحد كمي الثوب أحد كميه ولم تعلم اي الكمين اصبت فيجب ان تغسل الكمين جميعا يعنيك ما تجزم بزوالها الا اذا غسلت الكمين جميعا كذلك لو علمت احد الكمين ثم نسيت يجب عليك ان تغسلهما جميعا نعم طيب إن أمكن التحري هل يجوز أن تتحرى كلام المؤلف يدل على أنك لا تتحرى لأنه لا بد من الجزم واليقين لكن الصحيح أنه يجوز التحري يجوز التحري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ثم ليتم عليه وعلى هذا فإذا كان هناك مجال للتحري فأنت تتحرأ أي الكمين أصابت النجاسة ثم توصله مثلا قد يغلب على ظنك أنه الأيمن لأنك مررت مررت مثلا بمكان نجس عن يمينك وأصابك رشاش منه لا تدفعيونك الكمين أي يغلب على ظنك الأيمن والعكس بالعكس فالصواب انه اذا كان هناك امكان للتحري فانك تتحرى اما اذا لم يكن هناك امكان للتحري مكان تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة لان الامور يمكن تكون اربعه ان تجزم باصابه النجاسه للموضعي ان تجزم انها اصابت احدهما بعينه هذا واضح والاول واضح ايضا ان يغلب على ظنك انها اصابت احدهما ان يكون الاحتمال عندك سواء طيب في في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع يعني يجب غسلهما جميعا والقول الثاني أنك تتحرى فما غالب على ظنك أنه أصبت تغسله واضح حكم يجب غسلهما على المذهب إذا أصابتهم النجاسة جميعا هذا واحد ثانيا إذا تردت أيهما أصبت قل لله إذا ترددت وترجع عندك كذلك يجب عليك تصل تغصلهما جميعا على المذهب فتغصلهما جميعا على المذهب في ثلاث حالات أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر نعم يقول إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ثم قال المؤلف ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه شفاء الشروط يطهر بول غلام بول يعني لا غائط غلام لا جارية لم يأكل الطعام لا آكل طعام يطهر بماذا بنضحه والنضح ان تتبعه الماء بدون فرق ولا عصر تصب المعليه حتى يشمله كله ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وأم قيس بنت محصن الأسدية أنه عليه الصلاة والسلام أتي بغلام صغير خبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله عليه الصلاة والسلام نضحه ولم يغسله وعرفتم من نفحه الآن ها أن, أن تصب الماء معتر الشهر بحيث لا, لا, لا يشمل المكان لا لابد أن يشمل المكان لكن يمتاز عن غيره بماذا بأنه لا يحتاج إلى مرص ولا إعادة تكرار غسل ولا شيء بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرا فإذا قال قائل ما هو الحكمة قلنا الحكمة لأن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة ولهذا لما سئلت عائش رضي الله عنها ما بال الحائض فق الصلاه وعلى فق الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك فانامر بقضاء الصوم ولا نامر بقضاء الصلاه في الحكمه اذا ان السنة جاءت بذلك هذه الحكمه واضح ولا لا. طيب غايه هذا, هذا الصبي ها في غيره لا فيه من الغسل بول الجاريه غير لا بد فيه من الغصب بقول الاغلام الذي ياكل الطعام تغييره لا بد فيه من الغصب تذكرنا الان ان الحكمه ان السنه جاءت بذلك لكن مع ذلك مع هذا التمسه يعطي العلماء حكمه في ذلك فقال الحكمة في ذلك هو التيسير على المكلف لأن العادة أن, أن الابن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به وضوله يخرج من ثقب ضيق فإذا بال انتشر فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقر فخفف أيضا قالوا الغذاء الغذاء لطيف ولهذا إذا كان يأكل الطعام لابد من غصب بوله الغذاء لطيف ما هو الغذاء اللبن فغذاءه لطيف وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة ها؟ أيها الجارية الجارية, الجارية فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة فكان من حكمة الشارع أن جعل نجاسته أخف من نجاست الأنثى نعم دقيق يا زي وبهذا تمت الأقسام الثلاثة في في النجاسات لأننا ذكرنا أنها مغلضة مخففة ومتوسطة نعم ما تقولون في قيئه قيئ الغلام الصغير يلحق بالبول نعم نقول يلحق ب... ب... ببوله بل من باب أولى يعني إذا, إذا سومح في البول فالقيئ من باب أولى وسأتين شاء بيان القول في القيئ وأن بعض العلماء قال إن القيئ لس بنجس أصلا نعم طيب عند لا يضحف ذلك. عمر الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى حسينه شيء فإنه يدلقهم. نعم. هم ما يرون هذا. حتى, حتى فإن عليه والخفين ما يرونه رحمهم الله. رحمهم الله. الحديث يضعفونه. ولفن الصحيح خلاف هذا. ايش؟ خلص تغييره في شنو الخرر والشي ايش؟ نعم نعم اي نعم لا لا هو العلة الاحما الخنزيد فقط نعم يتسكينوا بالنجاسة هل تطهر؟ اي لا لا سقيت ما هو بصبت هالنجاسة تسقي لكن كيف تسقي تسقي عند عندما عندما يسرع الحداد يعني يضع في النار, وما وما يضع في النار يقولون ان, إن هذا سقي إذا حميت حتى صارت كالجمره وجست في الماء شربت الماء لكن هذا يحتاج الى تامل هذا صحيح فإن كان صحيحا نسقيها ماء طاهرا وتطهر كثير زال تغيره بنفسه فإنه يكون طهورا مر علينا هذا مع أننا ما أضفنا إلى الشيء ولا رسلناه ولا شيء طيب <تصفيق> <تصفيق> هذه فائرة طبية طيب الحكمة كل الحكمة هو السنة هذا هذا هو الحكمة ولهذا ذهب بعض العلماء جماعة, وأنا قلت لكم أظن إلى أن المسألة تعبدية <تصفيق> تعبدية نعم نعم في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس يعفى في غير مائع <تصفيق> العافة معناه التسامح التسامح والتيسير يقوم أنه يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير إلى آخره قوله في غير مائع المائع هو السائل كالماء واللبن والمرق والدهن المائع وما أشبه ذلك والمطعوم ما يطعم كالخبز والقرصان وما أشبهها يعفى في غيرها لنوعين عما يأتي واشبقي مما سواهما الثياب والفرش والأرض والكتب مثلا وغير ذلك كثير المهم أخرج المائع والمطعوم وما سوى ذلك فإنه يعفى عما ذكر بالنسبة إليه أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن اليسير من هذه الأشياء إذا وقع في إذا وقع فيه وسيشرف في التمثيل يقول عن يسير دم نجس عن يسير دم نجس كلمة يسير ضدها الكثير فما هو الميزان لليسير والكثير فلالميزان نفس كل إنسان بحسبه فإذا رأى الإنسان ان هذا الشيء يسير فهو يسير وإذا رأى أنه كثير فهو كثير ويستفتي كل إنسان قلبه أو أن العبرة بما جرى به العرف وأن ما رأه الناس كثيرا فهو كثير وما رأه, وما رأه يسيرا فهو يسير في هذه المسألة قولان للعلماء ولكن الضاجح أن المعتبر عرف الناس ما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عدوه يسيرا فهو يسير لأننا لو رجعنا إلى كل إنسان بحسبه لم ينضبط الحكم إذ أن الموسوس يكون يسير في, في عينه كثيرا والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرا ولا يمكن الضبط لو, لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصليان في, في ثوب كل واحد منهما دم متساوي مع الآخر فنقول لأحدهما بطل الصلاتك ونقول للثاني لم تبطل ليش لأن الثاني يرى أنه يسير والأول يرى أنه كثير وهذا غير مناسب بالنسبة للشريعة العادلة فاليسير إذن والكثير يرجع فيهما إلى إلى محمد إلى إلى العرف فما عده الناس كثيرا فهو كثير طيب مثل إيش مثل نقطة نقطتين ثلاث نقط وما أشبه هذه كلها يسيرة قال المؤلف دم نجس دم نجس أفادنا المؤلف في قوله دم نجس أن هناك دم ليس بنجس وهو كذلك فإن الدماء فانقسم إلى ثلاثة أقسام نجس لا يفى عن, عن شيء منه ونجس يعفى عن يسيره و و ودم, طاهر. ودم طاهر فما هو الدم الطاهر نبدأ به الدم الطاهر دم السمك دم السمك دم طاهر لماذا لأن ميتته طاهرة لأن ميتته طاهرة بحمد الله وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها ولهذا إذا أنهر بالذبح ها صارت حلال لما كانت ميتة السمك طاهرة علمنا أن دمه الذي هو سبب نجاسة الميتة طاهر فدم السمك طاهر فلو أن إنسانا أمسك سمكة كبيرة وتلطخ بدم كثير منها فالدم طاهر هذا واحد كذلك الدم الذي لا يسيل يعني الدم اليسير الذي, الذي لا يسيل كدم البعوض والبق والذباب وما أشبه هذا أيضا دم لكنه طاهر طاهر وربما نأخذ يعني يستدل لذلك بأن ميتته طاهرة فإن ميتة هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهرة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليامس فإن في أحد جناحي هداء وفي الآخر شفاء يلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو كان دهنا يموت على طوض لو كانت ميتته نجسة لا تنجس الماء لذلك لا سيما إذا كان العناء صغيرا ولم يحل شربه وعلى هذا فنقول دم البق والبعوذ والذباب وما أشبهها مما لا, لا يسل دمه طاهر فلو تلوث الثوب به نعم فهو, فهو طاهر لا يجب غصب لأنه دم طاهر ثالثا الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها الدم الذي يكون في العروق بعد الذبح وفي القلب ودم الكبد والطحال وما اشبهه هذا ايضا دم, دم طاهر لا يعني لا كان كثيرا قليلا الرابع قال دم الشهيد عليه دم الشهيد على الشهيد طاهر ولهذا لم يعمل النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم بل قال ادفنوهم بدمائهم وذيابهم فهو اذا طاهر لأنه لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله لكن هذا الأخير فيه نقاش وهو أن يقال هل دم الشهيد طاهر لأنه دم شهيد ويأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح في حمسك أو أنه طاهر لأنه دم آدمي لأنه دم آدمي أكثر العلماء على الأول أنه دم ش... أنه طاهر لأنه دمه شهي ويقولون ان دم الادمي نجس ولكنه من الدماء التي يعفى عن يسيرها, يسيرها. وهذه المساله فيها, فيها نقاش و قال قائل ان دم الادمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا لكان قولا قويا الدليل ما هو الدليل عدم الدليل لأن نقول إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحي وسيأتنشر ذكره وإذا كان إذا كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الإنسان من رعاف وجرح وحجامة وغير ذلك فالحاجة داعية إلى بيان حكمه لو كان, إيش؟ لو كان نجسا فلما لم يرد قلنا الأصل الطهارة ولنا أن نقول لدينا نص وقياس لدينا نص وقياس على طهارته أي طهارة الدم أما النص فإن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال وتعلمون أن الجرح في القتال قد يسيل منه الدم الكثير الكثير الذي ليس محل الأحو ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمروا بغسله أنه أمرهم بغسله أو أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عنه إذا وجدوا غيره لا يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا وقد لا يكون للواحد منهم إلا من السياب إلا ما كان عليه لا سيما وأنهم في حروبهم يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم لإيش للضرورة لأننا نقول لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو إلى البلد أو ما أشبه ذلك أما القياس فإننا نقول أجزاء الآدمي طاهرة أو نجسة يعني لو قطعت يده فاليد طاهرة مع أنها تحمل دماً أو لا تحمل تحمل دماً وربما تحمل دماً كثيراً فإذا كان الجزء والعضو من الآدم الذي يعتبر ركناً أساسياً في بنية البدن إذا كان طاهراً فما بالك بالدم؟ الذي يخلفه غيره لو فقده الإنسان هذا الدليل فإذا كان هذا العضو طاهرا مع أنه منفصل من آدم وركن أساسي من بنيته فالذي ينفصل منه وليس بركن أساسي من باب من باب أولى طيب القياس هذا القياس قياس آخر أن نقول إن الأدمي ميتته طاهرة الأدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة وقلتم إن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة فلنقل إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة لأن ميتته طاهرة عرفتم ف... فإن قال قائل هذا القياس يقابل بقياس آخر يدل على النجاسة وهي أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس الخارج من بول وغائط نجس فليكن الدم نجساً فالجواب ان يقال هناك فرق بين البول والغائط لان البول والغائط نجس خبيث ذو رائحه منكره تنفر من الطباع وانتم لا تقولون بقياس الدم عليه لانكم تعفون عن اليسير من الدم ولا تعفون عن اليسير ها من البول والغائط فلا يمكن الحاق هذا بهذا لا يمكن الحاق بها هذا بهذا فإن قلت أفلأ يقاس على دم الحيض والحيض دمه دم الحيض نجس بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو تغسله ثم تصلي فيه فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن دم الحيض طبيعة للنساء وجبلة وذلك حين دخل على عائشة رضي الله عنها حين حاضت فوجدها تبكي وهي محرمة في حجة الوداع فقال ما لك لعلك نفستي قالت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بني آدم على بناة آدم على بناة آدم فبين أن هذا الطبيعة جبلة مكتوب كتابة قدرية كونية وقال في الاستحارة إن هذا دم عرق ففرق بين دم الحيض ودم الاستحارة لان الاستحاضه دم هدم عرق ولا يكون حكمها حكم الحيض ثم ان الحيض دم غليظ متين او رائحه مستكرهه يشبه البول والقائط وحينئذ لا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض وكذلك النفاس والاستحاضه فالذي فالذي يقول بطهره الدم الادمي قوله قوي جدا لان لدلاله النص والقياس على على هذا القول لكن المذهب وهو قول كثير من اهل العلم ان الدم نجس ولكن دم الآدم ولكن يعفى عن يسيره طيب الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن اليسير حكموا بحكمين هما النجاسة والعفو عن اليسير وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل فنقول أثبتوا أولا أن الدم نجس فإذا أثبتوا أن الدم نجس نقول أثبتوا أنه يعفى عن يسيره لأن الأصل أن النجس لا يعفى عنه كله نجس كله نجس يجب التخلص منه لكن القائل بأنه طاهر لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط وهو إقامة الدليل على طهارته وقد علمتم الدليل نعم طيب يقول القياس الأول, ما. Okay. القياس الأول أن نقول هذا الدم منفصل من الجسم والعضو إذا قطعت اليد مثلا أو الدجل فهي طاهرة وهي أيضا جزء منفصل عن البدن فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهرا لأن الكل منفصل من هذا الجسم أبدا ما وجدت عدلة ومن, ومن وجد عدلة فليسعدنا بها مصر <تصفيق> مصر مصر نعم مصر. هذا ما هو دليل استداله وليس بدليل مع أنهم ما استدلوا به لكن قد استدلوا به في جواب لبعض الأخوان على النجاسة وأجبت عنه فإن فاطمة رضي الله عنها كانت توصل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ولكن هذا لا يدل عن النجاسة أولا لأنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه من ثانيا أن هذا قد يكون غصلا من أجل النظافة وازاله الدم عن الوجه لان الانسان لا يرضى ان يكون في وجهه دم حتى لو كان يفي عنه ولو كان يسيرا وهذا هذه هذا الاحتمال جبت الاستدلال السؤال بعدين الصحاب اللي هاني صليوا فيه غزوه وصار مايشتبه بهذا الشيء ما نقدر اقول ولم ولم يطلب يعني شيء ما يا كبير اقرار من الرسول الصلاة هو هذا أستاذ النابي في جراحاتهم هي هذه هذا منها هذا فرد منها طيب قال من حيوان نجس من حيوان طاهر ها اي احسنتين النوع الثالث من الدماء نجس لا يرفع عن يسيبه نجس الثالث طيب هذا مو كيف الطاهر اللي